وقالوا يا أَيُّهَا الذي نزل عليه الذكر إِنَّكَ لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين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 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إِنَّمَا سكرت أَبْصَارُنَا بل نحن قوم مسحورون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 شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم فأسقيناكم وَمَا ما لَهُ له بخازنين لَنَحْنُ لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس أبى ان يكون مع الساجدين قال يا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 وَإِنَّ عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فَإِنَّكَ من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم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 ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إما منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم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 إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا جمعين، إلا امرأته قدرنا، إنها لمن الغابرين، فلما جاء لوط آل المرسلون، قال إنكم قوم. وَأَتَيْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَاءِ مصبحين وجاء وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هؤلاء فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال عَمُّكَ إِنَّهُمْ لَفِي سكرتهم يعممون فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فجعلنا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إن في ذلك لآيات للمتوسنين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين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 ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم